والسماء رفأها ووضع الميزان ألا تطاغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان وَالْأَرْضَ wa na na mi fi hafaki ha toā nakhnuuza tun na ma wa hau zuna ami wa wa ya ha Ka s dasle kan farhir e aho na kan ja na na min Fe aji aọ bin kuma ورب المغربين فبحي آناء ربكما تكذبان مراج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللعلع والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُمْ جَوَارِ الْمُنْسَآتِ فِي الْبَحْرِ كَلَالِم فَبِأَيِّ آيَةٍ يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَسَنُرِيكُمُ آيَاتِنَا بِالْبَثِّ وَالْإِنْشَاءِ فبحج آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الثماوات ورض كل يوم هو في شأ فبحج آلاء ذبان سنفرغنكم اجوفقان ما باي اي الاء ربكما تكذلان يَا مَعْشَرَ الْزِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُوا أَنْ تَنْفُذُوا مِنَ قَطُورِ السَّمَوَاتِ وَالَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ Fa aị ana iọpikomaụkazira yovo wa alakoma wa vonị nyerewanu assmana ta tasira Fabi tu kaba pottim na tulo da tau ka ni ni febi febi i lopi فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ أن ذَنْبِهِ أَحَدٌ وَلا شَفِيعَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُؤْفَكُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمٍ فَيُقْذَفُ فِي وَاصْصِي وَلَقَدْ سَبَأَ إِنَّ آلَ رَبِّكُم مَاتُوا كَذِبًا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ إِنْ زَنَتَا نَتْنَفْ بِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا أفنان ما بين هذا ربكما تكذبا فيهما عينان تجريان فما بين آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وشن الجنة ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلا ولا جاند فبأي آداء ربكما تكذبان كأن أَوَّلَ يَقُوتُ <تصفيق> وَالْمَاضِجَان فَبِأَيِّ جَاءَ لَآئِ رَبِّكُمَا تَكذِّبًا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ولخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذلان فيهن خيرات حسان فبأي, فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان mit eben o a ibi ku ma tu ka Mutake in na ada la fola fi’i ebe فبأي آناء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام